بسم الله الرحمن الرحيم من ادرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فابعده الله قل امين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من الذي يستحق المغفرة شهر المغفرة هل هو الذي استعد لشهر رمضان بما يسمونه بمقاضي رمضان هل من أسباب المغفرة أن يكون بعض المسلمين أصناما عند الخضائية شهر المغفرة هو الذي يبشر قبل دخول رمضان بأسابيع ببعض البرامج والمسلمين سلسلات الهابطه الخبيثه النفوس التي يقوم على شؤونها اناس لا خلق لهم لا يريدون بالامه خيرا اذا كان المسلم يعد العده حتى ياتي رمضان لينظر الى ما يسمى بطاش ماطاش نفوس رمضان يطش به هذا الطاش الى حيث ما يريد نفوس رمضان كيف تستعد لرمضان بمثل هذه التفاهات هؤلاء قادوا الامه الى الهاويه نفوس رمضان وبعضهم يصرح يقول اذا كان عندك مسلسل ف في موازينهم وكلهم فاشلون فما عليكم الا ان تحجزوا مكانا في شهر رمضان, رمضان انظروا صو رمضان انظر اليهم البهاء في الزرائب لا ينظر اليهم المسلمون نفوس رمضان من الذي يتصل على هؤلاء الهابطين والهابطات نفوس رمضان ومن الذي يحادث البنات ويغازلهن مع الاسف اكثر المتصلين من هذه البلاد خاصه توقيت البرنامج بتوقيت المملكه نفوس رمضان ثم بعد ذلك نقول الحمد لله نحن بخير اما ان نكون بخير لان فينا من امثال هؤلاء الذين يجلبون المصائب لنا ول امتنا فنقول لا شهر رمضان قضينا اسعد الاوقات وش فالكل له بركات خلال نهارينا صلنا وفي أشحالنا قلنا بحمد الله أثنبنا بذكر الله والدعاء الرجل في بيته في شهر رمضان هذا لا يوجد محرمات في التلفزيون ابدا والله انه ليحدث زلزالا في بيته اليست هذه دعوه الله عز وجل خلقنا لان نكون دعاتا الى الحق شهر رمضان التراويح نصف ساعه لو زاد الامام 5 دقائق قالوا ذبحنا الامام ذبحنا الامام والله ما ذبحكم الا ما اكلتموه في الافطار شهر رمضان شهر رمضان, رمضان الذي انزل فيه القران هدا للناس وبين من الهدى والفرقان القادسية تقدم لصوص رمضان للشيخ سلطان العويد أيها الإخوة في الله ليس منا أحد إلا وعنده من الخطايا والذنوب ما لا يعلمه إلا علام الغيوب ورسولنا عليه الصلاة والسلام يحذرنا كلنا أن نغفل ورسولنا فيدركنا شهر رمضان ويخرج ونحن لم يغفر لنا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مجابه ويخبرنا ان جبريل عليه السلام يقول من ادرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فابعده الله قل امين فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين وبؤس على من ادركتها هذه الدعوه يا سبحان الله هل يصدق ان يوجد مسلم على وجه الارض يسمع هذا الحديث ثم لا يغير من واقعه شيئا ايها الاخوه في الله بعيدا عن المغالطات وبعيدا عن المخادعات وبعيدا عن التعلق بوساوس الشيطان وامنياته التي لا نهايه لها من الذي يستحق المغفره في شهر رمضان هل هو الذي استعد لشهر رمضان بما يسمونه بمقاضي رمضان او حاجات رمضان هل الذي يستحق المغفره في رمضان هو الذي يبشر قبل دخول رمضان باسابيع ببعض البرامج والمسلسلات الهابطه الخبيثه التي يقوم على شؤونها اناس لا خلق لهم لا يريدون بالامه خيرا ولو ادعوا الاصلاح ولو ادعوا انهم بريئون وانهم لا يريدون الا قضاء الاوقات واضحاك الناس اذا كان المسلم يعد العده حتى ياتي رمضان لينظر الى ما يسمى بطاش ماطاش هذا اين هو وما يسمع من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فمشبه فل... هذا الطاش الى حيث ما يريد ولكن لا اقول لا يصدق عليه ما تسمعون في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من ادرك رمضان ولم يغفر له فهل من اسباب المغفره ان يكون بعض المسلمين اصناما عند الفضائيات ثم يقول مغفره الله واسعه لو كنت تقدر هذه المغفره وتعظم صاحبها وهو الله جل وعلا كيف تستعد لرمضان بمثل هذه التفاهات ان بعض الناس اذا اقترب رمضان يصيبهم قلق لانهم لا يعرفون كيف يظهرون لله عز وجل الطاعه يقولون نخشى ان يدركنا رمضان ونحن لم نظهر من الطاعات ما يليق بهذا الشهر فيخافون من غضب الله اين هؤلاء ممن يفرحون بشهر رمضان لانه تروج فيه البضائع التي يسمونها كاسده في ميزان اهل الفن والعفن هؤلاء يعدون بعض البرامج لا تنفق الا في رمضان وبعضهم يصرح يقول اذا كان عندك مسلسل فاشل في موازينهم وكلهم فاشلون هؤلاء قادوا الامه الى الهاويه هؤلاء يقولون اذا كان عندكم مسلسل او فيلم او برنامج ليس عليه اقبال فما عليكم الا ان تحجزوا مكانا في شهر رمضان في احدى هذه الفضائيات الهابطه حتى يروج ويصير له قبول لماذا لاننا سلمنا عقولنا لهم كيف ينجح هؤلاء ان ينظر اليهم البهائم في الزرائب لا ينظر اليهم المسلمون من الذي يتصل على هؤلاء الهابطين والهابطات مع الاسف اكثر المتصلين من هذه البلاد البرامج التي تدعو الى الفواحش والزنا يقدمها صبايا رؤيتهن كانك ترى شيطانا من الذي يتصل على هؤلاء ومن الذي يحادث البنات ويغازلهن انهم ابناء هذه البلاد خاصه توقيت البرنامج بتوقيت المملكه المتصلون انظروا الى من يتصل اكثرهم من هذه البلاد ثم بعد ذلك نقول الحمد لله نحن بخير نعم نحن بخير لان فينا اهل خير اما ان نكون بخير لان فينا من امثال هؤلاء الذين يجلبون المصائب لنا ول امتنا فنقول لا نحن لا نحكم على احد بانه من اهل النار ولا نحجز رحمه الله ان تنزل على احد لكننا لا نرضى ان يقال للناس ان هذا الامر صحيح وهو خطا ولا نرضى ان يقول الناس نحن بخير وهم ليسوا بخير لا نرضى ان يقول احد اننا ولله الحمد من اهل الطاعه واهل الاحسان وهو لا يقضي اوقاته الا امام هذه الاشياء هذا لا يجوز ابدا والله لا يهلك هذه الامه الا المخادعه والتلبيس والغش والنبي صلى الله عليه وسلم ازداد تحذيره من اهل النفاق لانهم يصورون الحق باطلا والباطل حقا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انتم متشددون انتم تريدون حرمان الناس من اللهو البريء انتم تريدون ادخال الناس في انفاق الارهاب والتطرف نعم هذه الانفاق تقود الى جنه عرضها السماوات والارض لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات ولو كان دخول الجنة يحصل بالاماني وبالنوم امام الفضائيات لكان اولى من يفعل ذلك هم قدوتنا وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها جهاد كلها قتال بالسيف كلها دعوه كلها جوع لا يعرف الترف عليه الصلاه والسلام وهو القدوة لماذا حتى لا يقل القائل بعد ذلك من القرون المتاخره المترفه لا يقل احد ان الاسلام ونصر الاسلام ينال بمثل هذه التفاهات عباد الله من الذي يستحق المغفره في رمضان هذا السؤال يتضح مع اخر يوم من رمضان ان كنا من الاحياء حين يفتح الله تبارك وتعالى ملفات حساباتنا ثم يرى كل واحد بما ملأ ايام شهر رمضان ولياليه ايها الاخوه في الله من منا هذا اليوم فكر في نعمه الله عز وجل حين ابقاه الى ان اقترب شهر رمضان فلم يبق الا يومان او ثلاثه من منا يتفكر في من قضوا اعمارهم ولقوا وجه الله تبارك وتعالى في الشهور الماضيه والله عز وجل يقول اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت والله عز وجل يبقينا احياء نعمه منه ولو شاء لقبض ارواحنا جل وعلا من منا تفكر في هذه النعمه من منا يا عباد الله اعد نفسه لشهر رمضان من الان وعقد بعض المواعيد وبعض الاعمال التي تعينه على قضاء هذا الشهر فيما يرضي الله عز وجل اتعلمون ان عددا من الناس قد عقدوا مواعيد في شهر رمضان القادم لكنهم ماتوا نعم ماتوا والان هم ليسوا موجودين لا يستطيعون الرجوع الى هذه الدنيا لان الله عز وجل كتب على انه من مات في هذه الدنيا لا يرجع اليه نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن طال عمره وحسن عمله عباد الله اننا في زمن يكثر فيه التنافس على الدنيا والانشغال بها واننا والله نفتقد في هذا الزمان تلك الارواح الساميه والقلوب الشفافه التي تستقبل شهر رمضان بدموع الفرح على ادراكه وبدموع التوبه على الندم والتفريق كثير من المسلمين في رمضانات سابقه مر بهم الشهر ولم يستغلوه جيدا ملؤوه بالمعاصي ويوم العيد تبين لهم خطاهم فلا خاطر لبعضهم يقول له فرصتك ان شاء الله ان احياك الله رمضان اخر قادم كما هو فعل الشيطان مع كثير من الناس فمن كان من هؤلاء اليوم حيا فها هو يقبل عليه شهر رمضان انها فرصه لان يظهر الانسان صدقه مع ربه جل وعلا والله جل وعلا يقول استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير فان اعرض فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ عباد الله يعتني اهل التجاره بمواسم التجاره تدر عليهم ما لا تدره غيرها وكثير من التجار يحصلون في موسم رمضان على اضعاف ما يحصلون عليه في غير رمضان وكنا نعتقد في ازمنه مضت ان شهر رمضان فرصه لترويج الاغذيه والمشروبات اما اليوم فسوق رمضان في كل شيء له رواج اي بضاعه تعرض في رمضان فانها تروج اكثر من غير رمضان بعشرات المرات واسالوا التجار لان شهر رمضان صار عند كثير من الناس فرصه للتسوق فرصه لقضاء بعض الاوقات فيما يروح وفيما يسلي بينما كثير من السلف كانوا يتركون دروس العلم تصوروا يا اخوه دروس في الفقه والتفسير والحديث والمصطلح والنحو دروس في تعلم القران وفي تعلم الحديث يتركونها لان رمضان يرون انه شهر قران وعباده تصوروا يا اخوه دروس العلم تترك من اجل رمضان وبعض الناس اليوم يظنون شهر رمضان شهر تسوق وبعض الناس لا اهمه له بعد ان يشرب ما يتيسر لهم من الاشربه بعد صلاه التراويح يرى الحمد لله صلى التراويح وبكى مع الامام ادى ما عليه هذه عقليه وشعور بعض الناس صلى مع الامام والحمد لله دعونا على الكفار والله اللهم لك الحمد وانتهى كل شيء ثم يبدا البرنامج الحقيقي الساعات الطويله التراويح نصف ساعه لو زاد الامام 5 دقائق قالوا ذبحنا الامام ذبحنا الامام والله ما ذبحكم الا ما اكلتموه في الافطار نقول ايها الاخوه كثيرا من هؤلاء اذا جاء الموعد بعد التراويح ابتدى البرنامج الرمضاني كل يوم او كل اسبوع في السوق هو وزوجته وبعضهم لا يدري اين زوجته اصلا هي في سوق وهو في مكان اخر وبعض الرجال يذهبون الى الاستراحات ويذهبون الى اماكن مشبوهه في رمضان ويقضون الساعات الطويله 6 7 8 ساعات في الليل يقضونها امام محرمات ولا يدرون عن بناتهم ولا يدرون عن نسائهم ما هذه الحياه البهيميه والله انها حياه بهيميه اذا كان الرجل يخرج من بيته بحثا عن اللذه ولو بالحرام ولا يدري عن اهله وبعض المراهقات كل يوم في السوق وربما خرج قطيع من الشباب وراء هؤلاء البنات ليلاحقونهن و يفعلون ما تسمعون وترون في بعض الطرقات اذا يا عباد الله هذا الموسم الرمضاني عند التجار وعند ايضا كما سمعتم اصحاب الاعلام الفاسد الهابط هؤلاء هذا موسمهم فاين موسمنا اين موسمنا يا تجار الدعوه اين موسمنا يا من يريد وجه الله اين موسمنا يا من يعرف ان سلعه الله هي الجنه ان الدعاه الى الله وكلكم دعاه لا يقول احد انا لست داعيه كلنا دعاه الى الله الله عز وجل خلقنا لان نكون دعاه الى الحق خلقنا جل وعلا لان نخرج الناس من الظلمات الى النور ابدا بنفسك فانهها عن غيها ثم ابدا باقرب الناس اليك ماذا لو قال الرجل في بيته في شهر رمضان هذا لا يوجد محرمات في التلفزيون ابدا والله انه لا يحدث زلزالا في بيته اليست هذه دعوه ماذا لو قبضه الله عز وجل وهو قد اعلن هذا الاعلان الصارخ في بيته وقال لزوجته وبناته واولاده محرم لا يمكن ان يعرض في بيتي ماذا سيحدث كم من الملائكه ستنزل على هذا الرجل كم من الرحمات سيهبها الله تبارك وتعالى لهذا الانسان لماذا لا يفعل الانسان هذا الامر هل هو قرار لقتال امريكا قرار يسير في بيتك تتخذه تحمي بيتك من الشياطين وتحمي نفسك من النار التي وقودها الناس والحجاره ماذا لو فعل احدنا ذلك اين الشجاعه ايها الاخوه اين الشجاعه لماذا لا يوجد فينا مثل هذا الشعور ان على الدعاه الى الله وكلنا دعاه ان نستغل هذا الموسم ان نستثمر فرصه اجتماع الناس كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يستثمر اجتماع الناس في الحج ويستثمر تجمعات الناس عليه الصلاه والسلام ويدعوهم الى الجنه ويحذرهم من النار فنحن ايضا مامورون بان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم هناك جوانب عديده جدا قد لا تفتح الا في رمضان من ابواب الخير القلوب تصبح اقل قسوه واكثر قربا من الله في رمضان يكثر مرتادو المساجد بعض المسلمين عندهم عقد شهري فقط في السنه لا يمر المسجد الا في رمضان نسال الله عز وجل لهم التوفيق والهدايه هؤلاء فرصه لان يسمعوا الحق فرصه لان يقال لهم بعض الكلام الذي لم يسمعوه سمعوا من الباطل شيئا كثيرا لكن لم يسمعوا من الحق الا شيئا قليلا فلنسمعهم هذا الحق في رمضان يكثر اصغاء الناس للمواعظ وللذكر في رمضان يكثر توافد الناس الى مكه لاداء العمره في رمضان يقبل المسلمون على اخراج الزكاه والصدقات في رمضان تقوم شريحه كبيره من المجتمع بالخروج الى المساجد وهذه الشريحه لا تخرج الا في رمضان وهم النساء النساء في بلدنا لا يصلين في المساجد في الغالب الا في رمضان فرصه لان تسمع المراه كلمه الحق والله ايها الاخوه ان النساء ارق قلوبا من الرجال واكثر اقبالا على الحق كما انهن ايضا يقبلن على كثير من الوسائل المحرمه ونرى تسارع النساء الى الموضات الى تقليد الكافرات فلنعطيهن البديل فلنقدم لهن بديلا عن هذا الزخم الكثير من الباطل فرصه لمن وفقه الله عز وجل ان يقدم اي خير لاخوانه المسلمين وانني ايها الاخوه لا اخصص هذا الحديث الى اشخاص معينين يقولون انهم طلبه علم او الدعاه او المشايخ او القضاه لا كل واحد منا يحب الله ورسوله له نصيبه وحظه من الدعوه الى الله الرجل في بيته مع اهله مع اولاده الذي حتى لا يستطيع الكلمه بالشريط بالمطويه بالكتاب الشاب الذي عرف الهدف الذي من اجله خلقه الله وهو ان يعبد الله وحده لا شريك له هذا داعيه مع والديه مع اخوانه مع اخواته بالحكمه والرفق والامر بالمعروف والابتعاد عن العنف قدر الامكان انها فرصه ايها الاخوه لنغير بعض الشباب المبتعد عن الله عز وجل المتفلت من كل القيود فرصه لان نغير بعض النساء اللاتي مع الاسف صار بعضهن سببا من اسباب تغير المجتمع الى ما لا تحمد عقبه ينبغي ان نوسع دائره الخطاب وموضوع الخطاب فنقول لا نقتصر ولا تقتصر احاديثنا ومواعظنا على فضاء رمضان وتلاوه القران وصلاه التراويح واحكام الصيام وغير ذلك مما اعتاد الناس سماعه هذه امور مطلوبه وجيده ومواضيع مهمه ويجب طرحها حسب الحاجه الا ان هناك ما لا يقل عنها اهميه في حياه المسلمين كموضوع التوبه موضوع التوبه الى الله عز وجل ومعوقات التوبه لماذا لا يتوب الناس الحديث عن اصلاح القلوب الحديث عن اجتناب ما حرم الله الحديث عن تذوق حلاوة الإيمان الحديث عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الاقتداء الحديث عن الصلاة وحكم تركها إلى آخر ما يهم المسلمين عباد الله إن من أعظم ثمرات الصيام حصول التقوى والتقوى أمر نفسي التقوى حاجز بين العبد والعباد وبين غضب الله ومعصيه الله سئل ابي ابن كعب رضي الله عنه عن التقوى فقال هل سرت في طريق فيه شوك فيه شوك وليس عليك اعلان قال نعم قال ماذا فعلت قال القائل شمرت قالت تلك التقوى حذر تمشي في طريق فيه شوك هل يعقل ان تنظر الى الاعلى او الى الامام ولا تنظر الى الطريق يستحيل وكذلك ايضا مساله التقوى فهل حصل عندنا وفي نفوسنا شيء من ذلك هل شعرنا ايها الاخوه بتغير في حياتنا خلال الايام الماضيه من منا ايها الاخوه لا يريد ان يصل الى درجه التقوى والله عز وجل يقول ان المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق عند ملك مقتدر ويقول جل وعلا ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب السموم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون العمل الصالح نتيجته التقوى ايها الاخوه في الله من حكم الصيام واسراره انه يزكي النفس ويدربها على كمال العبوديه لله رب العالمين وكيف يكون ذلك ان النفس اعتادت متى ما احتاجت الى الطعام والشراب طلبته لا سيما في مجتمع مثل مجتمعنا فالخيرات لله الحمد متوفره لدى اكثر الناس الجوع يندر ان يحصل العطش اكثر منه ندره فكثير من الناس لا يشعرون بالحرمان من هذه الاشياء ألف النعم بجميع انواعها ولو شاء الصائم ان يسير على طريقته قبل الصيام لا اكل وشرب متى ما شاء لكنه ترك ذلك كله لوجه الله ولذلك يقول الله تعالى في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فالصيام فيه معنى حرمان النفس من امر لصالحها الا ترون يا عباد الله الى مرض السكر الذي يشتكي منه كثيرون هذه الايام يشتهون الطعام الحلو ولكنهم يتركون قليل منهم قد يجازف بحياته لكن أكثر مرض السكر ينظى بطول لأنهم جربوا الأزمات فيتركون أشياء كثيرة يحبونها من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا عمرا أطول والله عز وجل هو العالم فقد لا يعيشون شيئا وقد تكون أجالهم قد انتهت أكلوا من هذه الامور او لم ياكلوا ومع ذلك يحرصون فكيف اذا كانت الثمره ليست زياده سنوات يعيشها الانسان في هذه الدنيا الحقيره انما الثمره جنه عرضها السماوات والارض لا موت فيها ولا مرض انما هو الخلود فكيف لا يترك المسلم هذه الاشياء من اجل هذه الثمره ما دام ان العبد قادر على ترك هذه الاشياء التي يحبها ويقبل عليها فلماذا ايضا لا يجاهد نفسه على ترك اشياء هي في الاصل محرمه نحن في رمضان نترك اشياء مباحه الطعام مباح والشراب مباح النكاح واتيان النساء للازواج مباح ويمتنعون لماذا عندهم قدره على الامتناع وفي هذا تكذيب لما يملي الشيطان على بعض المسلمين من انهم غير قادرين على ترك بعض المعاصي نعم المعاصي انواع ومنها ما يصل الى درجه الادمان ومنها ما هو اقل من ذلك لكن المعاصي كلها يقدر العبد على تركها وتامل يا اخى المسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما قال فاجتنبوا ما استطعتم لا لان الله عز وجل لم ينهى عن شيء والعباد مفتقرون اليه وقد ذكر هذا المعنى جمع من اهل العلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم لأن الأوامر في كثير منها لا يستطيع الإنسان تحقيقها بسبب ضعف أو عذر أما المنهيات فإن الله عز وجل لم يعلق مصالح العباد بأمر نهاهم عنه حتى من يدعي أن الخمر فيها شفاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها إذن يا عباد الله نحن نملك شفاء القدره على اشياء كثيره لكن الشيطان يوهمنا اننا لا نستطيع وفي الحقيقه ان كثيرا من المسلمين وفقهم الله لما يحبه ويرضاه يعلمون في قراره انفسهم انهم كاذبون اذا ادعوا انهم لا يستطيعون ترك بعض الاشياء لكن الشهوه والتلذذ ببعض الاشياء والغفله وعدم التفكر في الاخره وعدم التفكر في الموت ومجارات الناس اسباب كثيره تدعو بعض المسلمين الى الوقوع في المخالفات وهناك بعض المعاصي اذا استمر عليها بعض المسلمين يصلون الى درجه الادمان الادمان ليس خاصا بالمخدرات ابدا هناك ادمان وله انواع كثيره فمنها النظر الحرام فان منه ادمانا ومنها اكل الحرام فان منه ادمانا ومنها, ومنها ومنها ومنها والموفق من جاهد نفسه في هذه الدنيا التي تعدل ساعه من اجل خلود لا موت فيه عباد الله والصيام يربي في الانسان جهاد النفس وقوه ارادتها ليعلم العبد انه يملك من الاراده شيئا عظيما ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنه اي درعا واقيه من الاثم ومن النار في الاخره ومن حكم الصيام ايضا يا عباد الله اشعار الصائم بنعمه الله عز وجل عليه ومن المعلوم بداهة لدينا جميعا ان اكثر النعم لا يستشعرها الانسان ولا يعرف قيمتها الا اذا فقدها فالصحه مثلا لا يشعر بنعمه الصحه الا كثير من المرضى وقس على ذلك نعمه الطعام يعرفها الجياع اكثر نعمه الامن يعرفها من يعيشون الرعب والخوف في بيوتهم وفي طرقاتهم وهكذا الصيام يشعر الانسان بنعمه عظيمه جدا ربما مر عليه دهر وهو لا يشعر به ولا يعرف مقدارها وبضدها تتميز الاشياء يجوع الصائم ثم يشبع ويرتوي بعد ان بلغ به العطش ما بلغ احيانا ثم يقول من اعماقه الحمد لله فيدفعه ذلك الى شكر نعمه الله عز وجل بالعمل وليس باللسان كما ان الصوم ايها الاخوه في الله يعتبر كاسرا للشهوه الجنسيه التي طالما استخدمها الشيطان في اغواء كثير من الخلق ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصوم علاجا للشباب الذين لا يجدون نفقه الزواج وهناك حكمه اجتماعيه خاصه للصوم وخاصه رمضان حيث ان المسلمين يفرض عليهم الامتناع عن الاكل والشرب فيحصل العطش في الصيف والجوع في الشتاء فيوجد نوع من المساواه الالزاميه في الحرمان ويزرع في انفس المسرين والواجدين الاحساس بالالم الفقراء والمحرومين طبعا اكثرنا ايها الاخوه في اكثر احواله لا يشعر بحال الفقراء واكثر الناس لا يتصدقون الا اذا قيل لهم تصدقوا فان هناك فقراء وهناك وهناك اما من ذوات انفسهم لا ينطلقون الى الصدق لكن الصوم يربي هذا المعنى في النفوس عمليا يقول ابن القيم عن الصيام انه يذكرها يعني النفس بحال الاكباد الجائعه من المساكين ولذلك فان الصوم سبب في رقه القلب التي نحتاجها جميعا يا عباد الله ان القلوب القاسيه لا ينفع معها كثيرا من الاساليب ولكن القلوب اذا رقت صارت كالارض الطيبه متى ما انهار عليها شيء من الماء او نزل عليها قطرات منه فانها تنتفع باذن الله ومن اجل هذا كان من افضل ما يثاب عليه المسلم ان يفطر الصائمين من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا لماذا لانه يشارك هذا المسكين في حاجته الى الامور التي يملكها هذا الانسان ولو شاء ما فطر لكنه يشعر بحاجه هذا المسكين الى التفطير لانه جاع مثله فشعر بما يشعر به غيره ومن حكم الصيام يا عباد الله انه حفظ لصحه العبد وقد جزم بهذا عدد كبير وافر من اطباء المسلمين حيث ان الصيام يعود على صاحبه بامور عجيبه في حفظ الصحه وكذلك ايها الاخوه في الله في الصوم اعلاء للجانب الروحي على الجانب المادي الماديات تجذب الإنسان ولكن إلى الأسفل والجانب الروحي يسمو به إلى المعالي والصوم فيه انتصار للروح على المادة وللعقل على الشهوة ولعل هذا والله أعلم هو سر الفرحة اليومية التي يجدها كل صائم كل ما وفق إلى إتمام صيام يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه والفرحه الثانيه اعظم بكثير من الفرحه الاولى والحق ايها الاخوه ان رمضان مدرسه متميزه يفتتحها الاسلام كل عام للتربيه العمليه على اعظم القيم وارفع المعاني فمن اغتنمها وتعرض لنفحات ربه فأحسن الصيام كما أمره الله ثم أحسن القيام كما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نجح في الامتحان وخرج من هذا الموسم العظيم رابح التجارة مبارك الصفقة وأي ربح أعظم من نوال المغفرة والعثق من النيران فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان وكان عليه الصلاة والسلام جدا الريح المرسله وكثير من المسلمين عندهم ما يفيض على حاجتهم من المال ولا شك ان في مجتمعنا ولله الحمد من اهل الانفاق واهل الخير ما يسر كل مؤمن غير ان بعض المسلمين يغفلوا عن فوائد الصدقه اذكر في هذه العجاله بامر سمعته قصه تحكى الصدقه لها فوائد عظيمه جدا فصاحب الصدقه يستظل بصدقته في الاخره والصدقه برهان على صحه الايمان وفيها وفيها ما يعلمه كثير من الناس ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقه انه قال داووا مرضاكم بالصدقه والله ان هذا لمجرب والله الذي لا اله غيره انه لمجرب فإن الصدقة تجدي في كثير من الحالات أكثر بكثير من علاجات الأطباء وقد حكى لي هذه القصة التي ستسمعونها باختصار أحد الإخوة من مشايخ الشام وهو تلميذ للشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقد ذكرها لي قبل رمضان بأيام يقول كان هناك طالب صحيح في كليه الطب وكان احد المسلمين لكنه يجهل كثيرا من امور الشرع ولكن فيه خيرا وعند التخرج شعر ببعض الضعف وهو طبيب فلما فحص عليه الاطباء قالوا ان فيك مرضا يبدو انه لن يمهلك الا اشفرا قليلا وتاكد وتاكد وهم يؤكدون له وهو في نهايه الدراسه لم يبق على التخرج الا ايام وكان متفوقا في دراسته قل الطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الامراض من اردك يقول الراوي وهو يعرف القصه بنفسه يقول كانت عزيمه هذا الشاب قويه وازداد ايمانه بالله وقال سامضي ولن يحصل لي الا ما كتبه الله فدخل الاختبار واجتازه وتخرج متفوقا ثم غفل عن امر المرض مع انه كان يعاني منه وذهب الى قريه من قرى الشام وتمكن من فتح عياده فيها ثم انه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقه وكان اكثر سكان هذه البلده الصغيره من الفقراء فجعل هذه العياده بسعر قليل وقال نصف دخل هذه العياده ساطعمه الفقراء والمساكين من اهل هذه البلده لانه امن بقول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه وانبئ الاخوه الى اهميه الايمان من السهوله ان يسمع الانسان الخبر وليس من الغرابه ان يعرف اكثر المسلمين امورا كثيره مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه ولكن من الذي يتعامل مع هذه القضيه من الذي يتعامل معها بالايمان الكافي لتحصيل الثمره حتى الرقيه من منا اذا شعر باي مرض او ضعف لجاء الى الله ثم ايضا سعى في الرقيه اول ما يتفكر فيه الانسان المستشفى وهذا حال اكثر المسلمين اذا اشتكى منه عضو يفكر اول ما يفكر في المستشفى ولا يفكر في الرجوع الى الله واللجوء اليه والتضرع والدعاء والصدقه امور شرعيه وهي مجربه في الرقيه رجل يلدغ ثلدغه ثعبان كشرف على الهلاك بالفاتحه قام كانما لم يمسه شيء لكن بايمان وابن القيم رحمه الله يقول السيف بضاربه هذه الامور مثل السيف لكن من الذي يمسك السيف ويعمل في الرقاب يقول الراوي فاستمر في عيادته ياخذ نصف الدخل نصفه ويطعمه الفقراء والمساكين فابتهج اهل القريه بهذه العياده اذا احتاجوا الى طبيب وجدوا هذا الشاب الصالح ويخرجون والفقراء معهم صدقات بعد ان يعالجهم فلبث في عيادته مده طويله جدا اكثر مما قدره الاطباء له ثم انه بدا يشعر بان صحته تتحسن ومكث اكثر من سنتين وهو لا يراجع احدا حتى عاد الى دمشق بعد سنوات وكان في الجامعه يوم يخصص في كليه الطب لسائر الاطباء وليس خاصا باعضاء كليه الطب من الطلاب والمدرسين بل لعموم الاطباء وكانت هذه المحاضرات في ذلك اليوم يتحدث فيها بعض المتخصصين فيما توصل اليه الطب في اختصاصاته فجاء هذا الشاب الطبيب وحضر محاضره في ذلك اليوم المفتوح للجميع وكان المحاضر متخصصا في المرض الذي اصاب هذا الشاب وحذره الاطباء من انه لن يعيش الا اشهرا قليله جدا فحضر فقال هذا المحاضر حين تحدث عن هذا المرض وانه اذا اهمل وانه قالوا قد فقدنا احد نجباء الطلاب في هذه الجامعه وفي هذه الكليه فقبل سنوات كان احد الطلاب المتفوقين قد اصيب بهذا المرض قرب الاختبار وفقدناه فقام هذا الطالب وجاء الى المحاضر ومكث عنده قليلا حتى قال ماذا تريد قال انا الطالب الذي امتني فقال سبحان الله الطالب هذا مات هذا معروف عندنا أنه مات قال لم يمت وأنا فلان بن فلان وعرفه بعض الناس فصارت صدمة لهذا المحاضر ولكثير من من يعرف هذا الشاب الذي انعزل ورجع إلى تلك القرية ومكث فيها وعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وإني أعرف والله الذي لا إله غيره من جرب هذا الامر فوجد فائده عظيمه وهذا مثال واحد من اثار الصدقه الا وان عندنا فرصه عظيمه في شهر رمضان الا فلننفق يا عباد الله ولو لم نحصل ثمره في الدنيا فان الثمره العظمى انما هي في الاخره تاتي الصدقه ان شاء الله فتكون شفيعا لنا وحاجزا لنا عن النار نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه تم هذا العمل في استوديو القادسيه مهندس الصوت ابو سليمان